وما سواها فأنهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فَقَالَ لهُم رَسُون اللَِّ نَا قَنتَ اللهَّهِ الله وَسقِيِيهَا فَكَذذَّبُهُ فَقَروهَا فَدَمدَمَ عَلَيْهِم رَبّهُم بِذَم بِهِمْ فَسَوهَا وَلَا يَخَافُ قُبَهَا اللَّ أَكبَر اللَّ أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي قَضَى وَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب